and let go the of mm -hmm. وصبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي, عذابي ونذر ولقد يستطنى الظرعان من ذكر فهل ولقد جا Amen. Uh -huh. مِنْ نَبِذِ مَا هُمْ you